بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في لغم وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عياد الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم توذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم؟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 فَإِذَا مَا جَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا اسْحَرٌ مُبِينٌ وَمَا نَغْلَمُ مِمَّا افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ نُرِيَطْفِئُونَ وَاللَّهُ بِأَفْوَاهِهِمْ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 يا ايها الذين امنوا كونوا انصارا لله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصار الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الله فَأَيَّدَنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا غَاهِبِينَ